أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون